وفي التنزيل بالتطهير خوس ومدحتهم بها شهد الرسول لهم عزم وسلطنه وجاه ودعم لهم من الله القبول الدين مهما ذا تجلت فكاد الشمس من خجل تزول فكيف القول في قوم أبهم له جبريل في الدنيا رسول زكوا أصلا بنسبتهم إليه يطيب الفرع ما طابت اصوله معاذ الله أن أخشى لان ولي في حبهم باع طويل هو القوم فاغ العالمين مناطبا محاسنهم تحكى وآياتهم تروى هم القوم من أصفاهم الود مخلصا تمسك في أخراء بسبب الأقوى. موالاتهم فرض وحبهم هدى Wapaaa a tuhhum mudun wa hu duhu